بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم بينه رسول من الله يتروا صحبا مظهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتكم بينه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الصلاة ويقفوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر بري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم غير بري جزاؤهم عند ربهم جنة الناد عذن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه